قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ذل النبي قامرون وجميع وجميع وجميع النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مست ايادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وعما نوالوها كل العباد وعما نوالوها كل العباد وعما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر صدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل النبي وجميل وهدى المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله وهدي المصطفى يهدي كنورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله لم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون انار بنور طه ما قمرون, قمرون قمر سيدنا النبي قمرون و جامل سدن النبي و جامل واجمل منك لم تر قط عين الله الله واكمل منك لم تلذ النساء الله الله واجمل منك لم تر قط عين الله الله واكمل منك لم تلذ النساء الله الله خلقت مبرئا من كل عيب خلقت مبرئا براء من كل عيب خلقت مبرئا من كل عيب تبارك ربنا فيما يشاء